علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من لم يشكر الناس لا يشكر الله فجز الله خيراً سعادة الوزير رئيس الجامعة الدكتور محمد القناوي على رعايته لهذا المؤتمر كل عام وأفتحوا لأبواب الجامعة على أن يعقد هذا المؤتمر وليس هذا بغريب على جامعة المنصورة فهي جامعة عريقة ولها أياد بيضاء في كل مكان أيضا لا ننسى أن نشكر على من كبيرا من أعلام الإعجاز قدم للإعجاز الكثير والكثير على مستوى الدنيا وهو الأمين العام السابق الدكتور عبد الله المصلح وأنا أحمل إليكم تحياته وأمنياته لنجاح المؤتمر، كما أيضاً أنقل لكم تحيات الأمين العام الدكتور عبد الله بن علي بصفر وتمنياته أيضاً بنجاح هذا المؤتمر العظيم، وقد شرفنا سعادة الدكتور عبد الله بعثمان في لإلقاء كلمة ياما عنه في هذا الحفل الكريم. حين أزين الله عز وجل لشمس الحق أن تشرق. من جديد فتبدد ظلمات الشرك والجه أنزل على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قرآنا خالدا بهدايته باقيا بإعجازه وتكفلت قدرته الغالبة بحفظه إلى قيام الساعة فعلت حجته كل ما عداها وسما برهانه على كل ما سواه إنه العلم وهل يرد العلم إلا من سفه نفسه إنه اليقين وهل يصد عن اليقين إلا من رضي بالجهل قرين إنه النظر المتأمل في الآيتين المتألقتين الآية المنظورة في خلق الله والآية المستورة في كتاب الله إنه الحج البالغة الدالة على أن من خلق الأكوان هو الذي أنزل القرآن لذا فإن من أهم أهداف هذا المؤتمر أن نجلي للناس هذه الحقيقة وأن تكون قنطرة للتواصل العلمي نحقق من خلالها خدمة الإنسانية في البحث العلمي في البحث عما ينفع الناس ويمكث في الأرض والنسبة للعالم أجمع أن الإسلام دين علم ومعرفة يبحث عن الحق ويدعو إلى الإبداع والتقدم والأخذ بأسباب الرقي المادي وصناعة الحضارة من أجل حياة إنسانية كريمة يسودها العدل ويصير العلم خادما فيها للناس معينا لهم لا مع ولا هد وسبب ضمار وبذلك يصبح الناس جميعا في أمن وأمان قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ولعل من المناسب سادتي ونحن نفتتح هذا المؤتمر المبارك في هذه المدينة الحبيبة وفي رحاب هذه الجامعة المباركة مدينة العلم والعلماء أن أذكر إخوان العلماء والباحثين في هذا المجال أن يلتزموا عند الكتابة في هذا الشأ بعدة أمور فحينما نكتب أو نتكلم عن القرآن أو السنة فهناك مئة عين تنظر إلينا وتنتظر منا خطأا حتى تتخذه زريعة لمهاجمة هذا القرآن وهذه السنة الشريفة أولاً الالتزام الكامل بالمنهج العلمي وضوابط البحث فيه وذلك من خلال تجاوز ما هو فيه مستوى النظرية والفرضية التي لم, يتأكد التي لم يتم التأكيد منها التأكد منها بصورة يقينية وتخطي هذه المرحلة إلى مرحلة الحقيقة العلمية التي لا تقبل النقد ولا التغيير ثانيهما وجود الدلالة الظاهرة على تلك الحقيقة في كتاب الله أو ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تعسف أو تكلف في التأويل ثالثها الربط الجيد بين الحقيقة العلمية وبين دلالة النص الشرعي بأسلوب سهل ويسير رابعها أن تكون تلك الدلالة موافقة للفهم الذي فهمه العرب الذين نزل عليهم القرآن الكريم بلغتهم ولهجاتهم وفي نهاية كلمتي لي مطلب عند سعادة الوزير رئيس الجامعة وهو يا سيدي أن تتنظر لم يجتمع هؤلاء الناس لأشخاصنا ولكن اجتمعوا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نطلب منك يا سيدي أن يكون في العام القادم المدرج الحضور في المدرج تقريبا حوالي 700-800 أما المسجلين لحضور المؤتمر فتلت تلاث فنحن نطلب منكم في العام القادم أن يكون المدرج أوسع بكثير ويتسع لكل من يت خدمة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاكم الله خيرا لي طلب آخر سيدي الرئيس مصر مصر هي بلد العلم والعلماء. مصر هي بلد العلم والعلماء. وكل مؤتمر نقيمه في أي مكان في الدنيا نجد أن علماء مصر بكل فخر وبكل حب يمثلون تقريباً 75% من القائمين بالمؤتمر. أليس من حق مصر علينا ومن حق القرآن والسنة على رؤوسنا أن نعقد مؤتمراً دولياً يا سيدي؟ وأن تكون جامعة المنصورة هي الرائدة في ذلك وأن تكون يكون تحت ريادتكم الكريمه هذا مطلب سيدي الكريم وفي نهاية, وفي نهاية الكلمة هذا ما نسع إليه كأهم هدف من أهداف قضايا الإعجاز العلمي وهو أن نرفع بالعلم راية راية الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما العزة وما العزة إلا بكتاب الله وسنة رسول الله وآخر دعوان الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله. شكرًا لفضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى الشيمي على هذه الكلمة الطيبة والآن مع كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله باعثمان مستشار الأمين العام للهيئة العالمية للكتاب والسنة فليتفضل مشكور وفي الحقيقة أنا سعيد جدًا ومتشرف بمعرفة. الدكتور محمد القناوي مجاهد أبو المجد الدكتور محمد مصطفى وبين الكوكبة هذه كوكبة العلماء وزملائي وأبنائي الطلبة وبداية النقول الحمد لله القائل لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم القائل ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة أخي سعادة الأستاذ الدكتور محمد القناوي رئيس جامعة المنصورة أخي سعادة الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد أخي الأستاذ الدكتور مصطفى الشيني إخواني العلماء الأفاضل الكرام من أساتذة هذه الجامعة العريقة والمشاركين في هذا المؤتمر السنوي الكبير من كبار العلماء والباحثين في الإعجاز العلمي للقرآن والسنة الشريفة والمتخصصين في شتى العلوم، أحييكم جميعا بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه وتعالى وكما استمعنا للشيخ الفاضل في تلاوته للقرآن يقول الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباء الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ويقول عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون لقد أنزل الله إلينا هذا الكتاب العظيم الذي لا تنقضي عجائبه ودعانا فيه إلى التفكر في الآفاق والأنفس والتأمل في الآيات المنظورة والآيات المصطورة الدال على عظمته سبحانه وتعالى لأن الذي خلقها سبحانه هو الذي أنزل هذه الآيات المصطورة في القرآن الكريم وإنكم يا معاشر العلماء ورثة الأنبياء الذين يبينون للناس رسالات ربهم يقول الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بليسان قومه ليبين لهم وإن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة يعتبر في هذا العصر عصر العلم أقوى أقوى حجة أقوى حجة ورسالة لكل الناس والهيئة العامة والعالمية للكتاب والسنة برابطة العالم الإسلامي يسعدها أن تتقدم بغاية الشكر والتقدير إلى سعادة الأستاذ الدكتور محمد القناوي رئيس جامعة المنصورة على اهتمامه المعتاد وقيادات الجامعة بقضية الإعجاز العلمي والمتمثل في هذا المؤتمر السنوي العاشر الذي يجد كافة التسهيلات لتنظيمه ونجاح فعالياته وإلى سعادة الأستاذ الكريم الدكتور مجاهد أبو المجر رئيس المؤتمر وأحد أهم الباحثين في مجال الإعجاز في العلوم الطبية الذي لا تخفى جهوده في هذا المجال كما تتقدم الهيئة بغاية الشكر والتقدير إلى كل من أسهم في تنظيم هذا المؤتمر فله من الهيئة الشكر الجزيل ومن الله الأجر والثواب وإننا نسأل لهذا المؤتمر النجاح وللقائمين عليه التوفيق كما إننا ندعو علماء الأمة المتخصصين في العلوم العصرية أن يمعنوا النظر في نصوص الوحيين الكتاب والسنة ويستخرجوا كنوز الإشارات العلمية الواردة فيهما إلى حقائق علمية لم تكن معلومة في عصر الرسالة لتدل دلالةً واضحة على أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل القرآن ولنثبت للعالم أن محمد صلى الله عليه وسلم صادق فيما بلغه عن ربه سبحانه وتعالى ولينعم الناس بالهداية وينعم بهذا الدين العظيم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية اسمحوا لي أرحب بالضيف العزيز الأستاذ دكتور عبدالله باع عثمان مستشار الأمين العام للهيئة العالمية للكتاب والسنة وأشكر زميلي العزيز الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد على كلماته الطيبة التي لا أصطحقها فأنا مجرد مقتهد أبتغي رضا الله سبحانه وتعالى في كل ما أعمل كل الشكر للزميل والصديق العزيز الأستاذ الدكتور مصطفى الشيمي مدير مكتب الإعجاز العلمي للقرآن بمصر وبالنسبة للطلبات يا دكتور مصطفى أنا تحت أمركم لأن شرق أنا بسعب والله لما أكون في وسطكم كل عام يعني في منتهى سعادة أني بشوف هذا الجامعة الطيب والوجوه الجميلة الناس المحترمة اللي مشرفانا هنا فلو حتى طلبت مني مدرج أكبر مدرج عندنا 3000 أنا جاهز إن شاء الله والسنة الجاية <تصفيق> وبالنسبة للمؤتمر الدولي أنا تحت أمركم شوفوا أنت عايزين إيه وأنا معاكم فأي حاجة يعني أنا لا يعني ده شرف لي أن أخدم هذا المؤتمر شرف كبير لي والله يعني مش كلام من قلبي يعني فربنا وفقنا جميعا كل الشكر والتقدير صديق العزيز الأستاذ الدكتور حسني حمدان على مجهوده في كل الأعوام وإخلاصه في هذا المؤتمر برحب بكل السادة الضيوف الكرام وزمائل الأعزاء من السادة الأساتذة المحترمين أساتذة جامعة المنصورة وبيسعدني دايما أن أرحب بحضراتكم في رحاب جامعة المنصورة وإنه لشرف عظيم أن أتيحت لي الفرصة بالمشاركة في افتتاح هذا المؤتمر الهام في عامه العاشر على التوالي لما يتضمنه من أهداف سامية أحوج ما نكون إليها في هذه الأيام حيث يربط بين البحث العلمي في إطار تبادل المعارف وتطبيقاتها مع دراسات مستلهمة من نص كرآني أو حديث شريف ضمن منظومة أخلاقية رفيعة مما يتيح مساحة لعرض الأبحاث في مجال الإعجاز العلمي ومناقشتها بإسلوب علمي وموضوعي ويتجلى ذلك في مجال في مجالات عديدة من أهمها الطب وعلوم الحياة واستشراف العلم من وحي آيات القرآن في الآفاق وفي الأنفس وإصرار الحوار الحضاري المستند المستند على العلم الذي يجمع بين البشر مهما تعددت اللغات والمعتقدات الحضور الكريم ليقن هدفنا. أن نبين للعالم أن الإسلام دين العلم والعقل والإنسانية في أربع صورها وتمنى لجهدكم النبيلة التوفيق وأن يكون لها دور إيجابي على البحث العلمي في إطار من الضوابط الشرعية والأخلاقية ونتطلع إلى ما يصدر من توصيات لخدمة كتاب الله وخدمة العلم والعلماء والمسلمين والإسلام جميعا أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ الآن وقاعة التكريم بإذن الله تعالى ويتفضل الأستاذ الدكتور عبد الله باوسمان بإهداء درع الجامعة لفضيلة الأستاذ الدكتور درع الهيئة العلمي لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد محمد القناوي رئيس الجامعة في هذا خد المشكور. والآن مع درع جامعة المنصورة يتفضل الأستاذ الدكتور محمد القناوي بإيداهي لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله باعسمان فليتفضل مشكور درع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي لفضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد رئيس المؤتمر درع الهيئة العالمية لفضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى الشيمي فجزال الله خيرا على هذا المجود الطيب ونبدأ ونبدأ بإذن الله تعالى أول جلسة للمؤتمر بعد وقائع الافتتاح إن شاء الله لفضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد. تكريم ها. ووالآن لفتة طيبة نشكر الدكتور أحمد الرفاعي رئيس جمع رئيس المستشفى الجودي الطيبة ونكرمه إن شاء الله. ونبدأ الآن إن شاء الله تعالى وقاعة المؤتمر بأول بحث علمي لفضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد وسوف يتقو... يكون عن الإعجاز العلمي في مواجهات الإلحاد. نرفع الآن الجلسة لفتحي إن شاء الله ونبدأ بإذن الله تعالى الجلسة تاليان إن شاء الله. فضفضة. شكرا جزيلا.